وِكْتَابَ فِي الْمُبِينِ <تصفيق> نقص عليك لك القصص القفص بمن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 قال يا بني لا تقصف رؤياك على اسرقتك فيكيدوا لك كيدا na szej وكذلك يجتديك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوبك ما أتمها وما أبويك من قبل ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته ايات ثلثا قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن صبة إن أبانا لفي وَقَتَلُوا يُوسُفَ فَأَرْهَقُوهُ أَنظَارًا مِنْ بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيرة إن كل Alleluia. HUMANA FA SAYAR أهو به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن قالوا يا رب لن تقبل O, Allah, mój Allāh, وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث وَاللَّهُ ظَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَلَمْ ما بلغ أشده آسيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المؤسسين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وظلقت الأبواب وقالت هيت لك قال ماذا الله إنه ربي أحسن مسواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت بي به وهم بها لولاك كذلك لنصرف عنه الزوء سبق الباب وقدت قميصه من دبر والف يا قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أوابا قال هي راودتني عن نفسي وشيد شاهد من أهلها كان قميصه قد من قبل فصدق وهو من الكاذبين وَإِن كان قَمِيصُهُ صبو قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين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 إِنَّا لَنَرَا في فِي مبين ما سمعت بمكرهم وأرسلت إليهم وأعتذرت لهم متكئ وأتت كل واحدة منهم. Sikkiنا واتت كل min منهن سكينا وقال تخرج عليهن فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطْطَأْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا وقلن حاش لله ما هذا بشرا ان هذا الا ملك كريم قالت فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنَيْ فِيهِ ولقد فاستعصم ولئن لم يفعل ما أَمْرُهُ ليسجنن وَلَا مبار من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما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 ثم بدى لهم من بعد ما رأوا الآيات لا يسجننه حتى حين ودخل معه السجن فسيان قال أحدهما إني أراني أعلم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 خير منه نبينا في ذلك من تضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكر يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القطار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 Wielu z nich وقال الملك إني أرى سبع بقرات ثمانية أولهن سبع عجاف. يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خبر وأخر يابسا يا an yuham man في u'af أبغض احلام وما نحن بتويل الأحلام بعالمين وقال الذين جاء منهما ك رب أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلوا. يوسف أيها الصديق أفنى في سبع بقرات ثمانية قلّهن سبع عجاف أبتنا في سبع بقرات ثمانية كلهن سبع عجاف وسبع ثنبلات قبل رِيع وَأَخَّرَ يَوْمَ تَتْبَعُونَ قُلَاتِن واخرى يا بساتي لعلي ارجع الى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون ثمار سنين ذآف فما حصد ثم فضروه في سبله إلا قليلا مما من بعد ذلك سبع شداد يأكل مما قدمتم لهم إلا يأتي من بعد ذلك عام فيه يضعث الناس وفيه وقال الملك تونيبي ألم ما جاء أمر قال ارجع إلى ربك رب وَتِلَّتِ قَطَنَ أَيْضًا هُمْ قال مَا خَطُبُكُنَّ إِذْ رَاوَسْتُنَّ يوسف وَالنَّفْسِ قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا قال في امرأة العزيز الآن حصح ذلك ليعلم أني لم أقمه بالضيب وَأَنَّ الله لا يهدي كيدا O ma bel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 aĝ achi ci ch وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له ولما lắm mà há rag vô chẳng gì có A ترون anni u fil خير فإن لم تأفوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقرضون باموا <تصفيق> يا نهي جعلوا بضعفهم في رحالهم لعلهم يعرفونها Ale na tym All All oh. Ale wa innahu lazu'z جعل الثقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها أن العير إنكم لساء قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون <تصفيق> قالوا Wali <try> وقد علمتم ما جئنا لنفسد قبل وعاء أخيه ثم استخرجها أطاف في <تصفيق> دين الملك إلا أن يشاء فلما استيئتوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم أَلَمْ تعلموا أنهم ان اباكم قد اخذ عليكم موتكم من الله ومن قبل ما فرقتم في يوم فلم أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو غير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للضيب حافظين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 لا صادق قومه ولن تنول لكم قم فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف وبيضط عينه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تبت وتب الغيوث فحتى تكون حرفا او تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم ولما تصلت العير قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوثُفٍ لَوْلَا قالوا توعي إن كلف غلالك القديم فلما فأستغفر لكم ربي إنه هو فلما دخلوا على يوسف آوى على عرش وخوف لهوس أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من فعد أن نزغ الشيطان بيني وبين na i inna bila tiful O mu Allimul احفظت او فينا ثنا دنيا وآخرة توفني مسلما وأنحقني بالصالحين ذلك من أنباء الضيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم ينفرون وما أكثر الناس ولو حرص بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا آلَمِين وكَأَنَّهُمْ آيَةٌ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْمُرُونَ عَلَيْهَا Alejim, min ahl A więc nieobject كيف كان mam الذين من sesła została الاخره خير Kreszor الذين افتقوا أفلا تعقلون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 فضيق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمه لقوم يؤمنون